يا إلهي أكاد أنوم بحسرات قلبي وكم تمنيت ألا أقول بنجواي يوما عصيت كرام أصوات قلبي ودمت تمنيت أن اقول بنجوى يوما عصيتك ربي سخن ده فراق فراق أسرات قلبي وكم ذا تمنيت ألا أقول بنجواي يما عصيتك ربي فإما عصيته فها قد أتيت بقلب حزين ودمع جار Hout, en men xaf adlaja, in de straat. Waarin maar ziet, maar kwade